بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة إن هذه الأيام أيام أيام أيام الفرح أيام السرور أيام, أيام حلاوة أيام السعادة أيام حضور أيام الشفقة والرحمة على الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين ولكن هذه ايام هذه الايام ايام التكبر والتفاقر والمكابرة والتجبر وايام ان نضع اخدامنا على رؤوس الكفار اخذر الله أن نضع أقدامنا أقدامنا نضع على عواسق الكفار على عناق الكفار ونفههم بخناجرنا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أيها الكفار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد جئتكم بالذفر والله لقد جئتكم بالذفر هذا قول من؟ هذا قول رحمة للعالمين هذا قول سيد المرسلين هذا قول قول السجد المشتبى والنبي المصطفى الذي يتمنى يتمنى أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام نبيكم أيها النصارى يتمنى أن يكون في زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله لا تعلمونا سيرة النبي لا تعلمونا سيرة محمد نحن أمة محمد نحن أبناء محمد نحن أولاد محمد نحن, نحن من منجيل محمد نحن أديال محمد قول صلى الله عليه وسلم معه. أولا الإخوة من البشتنيين الباكستانيين والإخوات تركستانيين والإخوة ألمانيين والإخوة من وستكستان وسمرقا وبخارة وما وراع النهر وتاجكستان والإخوة من تتارستان والإخوة من روسيا والإخوة من بورما واركان والإخوة من باكستان ومن كل مكان الحمد لله نجلس كلنا في معدة واحدة هذه مائدة الإسلام هذه مائدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشداء على الكفار لا هوى ولا مصالح ولا خلع ولا تلاعب وكمان الجيش الأوروتي والأمريكي لا هواده و لا صنaw و لا شيء اخوانكم الحمد لله نحبكم في الله أين ما كنتم وايا ما كنتم ايها المسلمون في الجزائر ايها المسلمون في العراق ايها المسلمون في الشي شان ايها المسلمون في الصومال ايها المسلمون في اليمن ايها المسلمون في الجزيرة العربية ايها المسلمون في فلسطين الابية الغيورة. ان هذه امتكم امة واحدة. اترك النزاع والفتاد والاختلاف الفرعي وخلافات القواصل وخلافات الرايات فلان من تحريك طالبان وفلان من تنظيم القاعدة وفلان من حركة اسلامية والسباكستان لا ايها الاخوة نحن كلنا اخوة نحن كلنا اخوة راياتنا وان كان يختلف لونها بيض وسود ولكن كلها مغضوبة عليها لا اله محمد رسول الله كنتم خير امة اخرجت للناس ان هذه امة أمة الإسلام أمة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجمل الأمة وأكملها وأفضلها وأحسنها أتخشونهم؟ إن كنتم أصحاب الإيمان إن كنتم أصحاب الإيمان والعقيدة إن كنتم أصحاب التوحيد إن كنتم على نهج سلفكم إن كنتم خير خلف لخير سلفكم والله لن تخسلوا والله لن تنكسروا إنكم أمة محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاب إلى العالمين لتحكم على العالمين يا المسلمون الى السنية ليهدودوا عن العالمين انكم ما جيتم لتكون عبيدا للكفار والاسرار والقردة والخنازير يا عباد الله. ايها المسلمون كيف تحلو لنا الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمب والنبي صلى الله عليه وسلم يستمب ويستمب كيف التحلول لنا الحي؟ استمدوا المدد من اكرم الراح تكونون قنبله الا تكونون رشاشا على هؤلاء الامم الكافره الا تقومون قومه رجل واحد الا تتفقون على كلام واحد هو انقتل البصاره ما داموا الصائلين واجمين علينا أيها المجاهدون الذين امنوا والله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وثقات الاولياء السلطان إن كيد الشيطان كان بارشا ولكم شجع على الجيش البديل بلا هواده ولا مسال نقدم تحياتنا وسلامنا لكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير وايمان وجهاد امين يا رب العالمين ان الاسلام يغني نصيرا ولكم ترصعوا يا سيفك فبدى في أمة الأسد كما فانجل الأنوار في ضوء صباح مهض الإسلام يبغي نصيرا أمة تغضر رأيات حباه فكذاك فمت القصد كما فانجم الأنوار في قوم الصباح فالنجد الطير مداءات وغام وسلاح يتدعى لسلاح نهجنا يسم لأعلى قمة يستمد المدى من أكرم راح لم نجد غير نداءات الوضع وسلاح, وسلاح يتداعني خلاه نهج لا يشمل أعلى قمة يستمد المدى مهض الإسلام يبغي نصرا أمة تنفع رايات حقايا فبدأ بأمة القصد كما فانجل في ضوء صباح نهض الإسلام يبغي نحرا أمة الترمى <تصفيق> روايات حقا فكذا بسمى في الكسد كما فانجم الأنوار في قوم صباح أحنا نصر <تصفيق> حمين ولاح وبدى هشر على قلب ولكم شعر على أماننا عذق الأرضان خطاق الجنة ارفع الله فتراه من أوصاني سيدنا يونس عليه السلام أن دارنا الكواكب في عطلنا اذكر نفسك اصطفا اليوم لا نسيان ولا بنصيرا ومن لا يرحم رحيم الحمد لله وحسين وحسين رب العالمين وفي الشدائد والمخاسلين والصلاة والسلام على قائدي المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين على سيدنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الذين كانوا أسوة للعالمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخواني في الله يا حراس العقيدة والتوحيد يا جنود الرحمن المنصورين بإذن الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإقوى أيها المجاهدون أيها الأبطال البواسل إن هذه الأيام أيام عيد إن هذه الأيام أيام فرح وسرور أيام حلاوة وسعادة وحضور إن هذه الأيام يفرح فيه المسلمون ويسعدون وحق لهم أن يفرحوا ويسعدوا وإننا إخوانكم المجاهدين نفرح في هذه الأيام المباركة وكيف لا نفرح وقد فرحنا ربنا حيث جعلنا في خناجق القتال وفي مياذين النضال و و ونحن نسعد في هذه الأيام وكيف لا نسعد وقد أسعدنا خالقنا جل وعلا بوعد الشهادة من عنده إن شاء الله تعالى وهل هناك سعادة أعظم من الشهادة في سبيل الله أيها الأخوة المسلمون والناس عندما يفرحون يطربون فيرقصون والمجاهد والاستشهادي عندما يفرح ويطرب للقاء الله تعالى فترقص أجساده فتتناثر شلوا شلوا وتتقطع عضوا عضوا ومثل هذا الرقص لم يره العالم فإنها أعلى درجة الرقص فان كان احد يريد ان يرى مثل هذا الرقص فعليه بميادين الجهاد والاستشهاد اقواني في الله اننا امة لا اله الا الله محمد رسول الله اننا امة السعادة اننا امة المجد والعز والايمان ان هذه الايام أيام عيد وفرح وسرور وإن هذه الأيام أيام الكبر وفخر وغرور إنها هذه الأيام يجب علينا أن نتكبر ونتجبر على أعداء الله أعداء الإسلام والمسلمين يجب علينا أن نتكبر ونتجبر على على الطواغيث على طواغيت العصر. على طواغيت كل مكان. يجب علينا ان نكون شعلة محمرة في في عينهم. ويجب علينا ان نكون شوكة شوكة في خلقونهم. اخواني في الله. لماذا يزعم المسلمون اليوم? ان المسلمين هم الورود والازهار فقط. لا والله. إن هذه الأمة هو إن هذه الأمة رجالها هم السيوف البتارة هم الخناجر هم السيوف البتارة على أعدائها نحن أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فخورة أمة سعيدة نحن نفتغر بإيماننا نفتخر ونعتز بديننا ونعتز بشريعتنا التي ميزتنا, به التي ميزتنا من بين الأمم كلها الأمة المحمدية أمة متميزة عن جميع الأمم الأخرى إننا المسلمون نحن يجب أن نعتز بديننا يجب أن نفتخر بشريعتنا يجب أن نشعد بعقيدتنا يجب أن نضحي بأرواحنا وبما لدينا من الأموال والأنفس يجب أن نضحي لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كل ما نملك إخواني في الله المجاهدون ليسوا من الضعفاء هم ليسوا من, من المنكسرين كما يقوله الاعلام الغربي والكفرين بل كما ترون انتم هذا الحشد المبارك وهذا الجمع المبارك يدل على ان المجاهدين هم في عزيمتهم وهم في جهادهم مستمرون وهم في جهادهم ضد الطواغيث ثابتون صامتون مستمرون ان شاء الله نحن في هذه الايام في ايام العيد نبشر امتنا الحبيبة امتنا العالية امتنا الغالية نبشرها بالفتوحات القريبة ان شاء الله وأخرى تحفظونها نفرا من الله وفتحا قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كيف هل هناك توجد أمة أفضل من هذه الأمة وهل هناك توجد أمة أجمل من هذه الأمة لا والله إن هذه الامة امة الاسلام امة الكلمة الطيبة لا اله الا الله محمد رسول الله من اجمل الامة واكملها وافضلها واحسنها. ان هذه الامة من ارفع الامة واعلاها واغلاها. لان الله عز وجل يمتضح هذه الامه ويقول كنتم خير امه اخرجت للناس ويقول الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فكيف يكون فكيف تكون الامم الكافره افضل من هذه الامه هذه الامم الكافرة التي لا تعرف كيف تلبس ملابسها والتي لا تعرف كيف تأكل ما أكلها والتي لا تعرف كيف تأكل ما شربها والتي لا تعرف كيف تعيش والتي لا تعرف كيف تتأثب مع أبيه والتي لا تعرف كيف تتأثب مع أولادها وآبائها وأبنائها وأمعاتها هذه الامم الكافرة لا يمكن أبدا أن تسبق الأمة والله ايها الاخوة ان هذه الامة خلقها الله تعالى. خلقها الله تعالى لتحكم على العالمين. خلقها الله تعالى لتسود على العالمين. والله عز وجل لم يخلق امة تساذي امة محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء الله. ايها الاخوة. ايها المجاهدون. ايها الابطال. إن الله عز وجل لم يخلق أمة تساذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلا أن يتقدمها أحد نحن أمة حكمنا على العالمين حكمنا فعدلنا بنينا فعلينا وفتحنا البلاد وفتحنا القلوب معا فتحنا ودخلنا في قلوب الناس معا نحن الذين بنينا القاهرة وبغداد نحن الذين بنينا القرطبة والجامع الأزهر نحن الذين بنينا نحن الذين بنينا العندلس نحن الذين عمرنا مصر, مصر والجزيرة العربية نحن الذين عمرنا هذه الناول الدنيا. نحن امة محمد صلى الله عليه وسلم بمياثرنا وبمصاخرنا وبعلومنا وبكنوننا بنينا هذه الدنيا وطورنا هذا العالم واليوم واليوم احفاد القردة والخنازير احفاد القردة والخنازير اليهود والنصارى يتهموننا باننا ارهابيين يتهموننا باننا لا نعرف كيف نسود العالم يتهموننا لأننا لا نعرف كيف نحكم العالم والله أنتم يا أيها القردة والخناذير إنكم لا تعرفون كيف تأكلون وتشربون فضلا أن تحكم العالم فضلا أن تسود العالم انكم شياطين العالم قد كان اسلافكم عبالسه قد كان اسلافكم شياطين وانتم كذلك شياطين العالم انكم دمرتم البلاد تدميرا وافسدتم في الارض بعد اصلاحها وجعلتم وجعلتم عيشه اهلها عيلا فموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضان تاكله تاكله الكلاب تموت الأسط في الغابات جوعا ولحم الضانفا كله الكلاب وعبدا قد ينام على حرير وذنس بالمفارشه التراب يا شباب الإسلام يقول الله تعالى لكم يا شيوخ الإسلام يا بنا الإسلام يا بنات الإسلام يقول الله تعالى لكم لا تهنوا ولا تهذنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين إن كنتم أصحاب الإيمان إن كنتم أصحاب الإيمان والعقيدة ان كنتم أصحاب التوحيد ان كنتم على نهج ثلفكم ان كنتم خير خلف لخير ثلفكم والله لن تهسلوا والله لن تنكسروا إنكم أمة محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاتل العالمين لتحكم على العالمين جاء المسلمون الى السنية ليسودوا على العالمين انكم ما جيتم لتكون عديدا للكفار والاشرار والقردة والخنازير يا عباد الله اليوم يقول الكفار الذين ملأوا الارض فسادة الذين أبسدوا في الأرض بعد إصلاحها والذين ملأوا الأرض جورا وظلما بعدما كانت تمتلوا عدلا وإنصافا في الخلافة الأممية في الخلافة العباسية وفي الخلافة العثمانية وفي الدول الهندية التي كان يحكمها علماء المسلمين والتي كان يحكمها ملوك المسلمين اليوم هؤلاء الشياطين شياطين العالم شياطين الكفر يتهمنا باتهامات عجيبة لو هم يتهمنا بالأصوليين فنحن قلنا أصول وليست لكم أصول لنا تاريخنا محفوظ لنا تاريخنا مصون لنا كتابنا محفوظ من التغيير والتجديل لنا قرآننا محفوظ من كل تحريف وتسريف لنا كتابنا محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهل أنتم أيها النصارى وهل أنتم أيها اليهود عليكم لعنة الله هل تستطيعون أن تأتوا بكتاب محفوظ لا أبدا ولكن نحن نستطيع أن نأتي بكتاب ان نستطيع ان ناتي بالقرآن والله يا شياطين يا احباب القردة والخناذير لو انتم تحرقون مصاحفنا لو انتم تحرقون عراق قرآننا فكيف تحرقون القلوب كيف تحرقون هذه القلوب التي تحيا فيها المصاحف والتي, والتي تحيا فيها آيات الله لو أنتم حرقتم جميع المطاحب في الدنيا لو أنتم حرقتم جميع القرآن في الدنيا فكيف تحرقون هذا الطفل وهذا الطفل الذي لم يبلغ عشر سنوات هو يحفظ كتاب الله كله في صدره كيف تحرقون هذا القلب حقا أيها الأخوة إن هذه الأيام أيام عيش أيام عيد أيام فرح وسرور أيام سعادة وحضور أيام حلاوة وسعادة لمن؟ للمسلمين فقط إن هذه الأيام أيام فرح وسرور للمسلمين فقط لا يحفظ للكافر أن يفرح لا يحق لعصاة الله أن يسعدوا في هذه الدنيا إن الله خلق هذه الدنيا لعباده الذين يعبدونه ويوحدونه ليس للذين يكفرونه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذه الأيام أيام الثلاثة قبل عيد الفطر غلب الطوفان والسيل الطاغوت الأكبر أمريكا لعنة الله عليها الله الحمد لله الله عز وجل جاء عليها بالسيل والطوفان والعذاب ونسأل الله تعالى أن يتكرر هذا يقول الله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له فاتقوا الله عباد الله لا تخافوا من تكنولوجية ومن التطورات المعاصرة الحديثة للكفار واليهود والنصارى فنحن قوتنا بإيماننا وعزنا بديننا قانوننا قرآننا دستورنا كتابنا ونبينا إمامنا وأميرنا خادمنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فابشر عباد الله فأبشروا عباد الله ولا تحزنوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله نعم نحن كل يوم نقتل نحن كل يوم نقتشه نحن كل يوم نصط ولكن لاجل من لاجل الله لاجل ربنا العزيز الغفار لاجل ربنا الرحمن الرحيم لاجل رضا الله تعالى عز وجل لاجل أن ان نال جنه الله تعالى جنه الخلد جنه الفردوس فنحن لسنا فاشدين لو قتلنا نحن غالبين لو قتلنا نحن الغالبين ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما لو تهراق دماؤنا عباد الله أيها المستمعون في كل مكان أيها المستمعات في كل مكان لو تهراق دماؤنا فنحن الأعز إن شاء الله فنحن الأنبل وأكرم إن شاء الله نحن إن قتلنا في سبيل الله فقد حصلنا هدفا إننا لا نقاتل إلا لنقتل إننا لا نقاتل إلا لنقتل أيها المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم على العالم وجاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون سيدة العالم فكيف تترك الأمة اليوم؟ هذه الفئة المجاهدة فريسة للعابسين ولعبة لللاعبين والماكرين وتتركون يا أمة محمد إخوانكم المسلمين صيدا مصيدا للإعلاميين الغربيين يتكلمون على إخوانكم ما شاءوا وما أرادوا ويستهمون على شبابكم من التلفيق ومن التكذيبات لا أساس له إننا إخوانكم الحمد لله نحبكم في الله أينما كنتم وأيما كنتم أيها المسلمون في الجزائر أيها المسلمون في العراق أيها المسلمون في الشيشان أيها المسلمون في الصومال أيها المسلمون في اليمن أيها المسلمون في الجزيرة العربية أيها المسلمون في فلسطين الأدية الغيورة أيها المسلمون في أفغانستان أيها المسلمون في التترستان القازان وأيها المسلمون في سمرقا وبخارا وما وراء النهر أيها المسلمون في بورما وأركان أيها المسلمون في كشمير وباكستان أيها المسلمون في البلاد الهندية نقدم صحياتنا وسلامنا لكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وإيمان وجهاد آمين يا رب العالمين نحن منكم وأنتم منا نحن أمة واحدة إِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ لازم نكون أمةً واحدة انظروا أيها الأخوة هؤلاء الأخوة من البشتنيين باكستانيين والأخوات والإخوة ألمانيين والإخوة من أزبكستان وسمرحن وبخارى ومعوراء النهر والتاجكستان والإخوة من تترستان والإخوة من روسيا والإخوة من بورما وأركان والإخوة من باكستان ومن كل مكان الحمد لله نجلس كلنا في مائدة واحدة هذه مائدة الإسلام هذه مائدة أمة أمو صلى الله عليه وسلم نحن لا نقاتل لأجل القومية ولا لأجل الحزبية ولا لأجل العصدية ولا لأجل المذاهب الفقهية ولا لأجل الأذكار الأخرى نعم نحن نقول إن المذاهب الفقهية كلها حق ولا شك ولكن لا نتعصب لها نحن إخوة المؤمنون والحمد لله فيا أيها المسلمون يا أيها المسلمون يا رجال الاسلام يا شباب الاسلام ارفعوا هممكم ارفعوا هممكم وقووا عزيمتكم وكونوا عباد الله اخوانا لا تنسوا ان اسلافكم بنوا سمرقا وبخارا لا تنسوا ان اسلافكم بنوا مراكز للعلم في القازان وسمرقا وبخارا وخوارز لا تنسوا أن أسلافكم وآباكم قاتلوا ضد خان جلال الدين قاردني هم قاتلوا ضد شنكيسخان وقتلوا ولم يحتسلموا فاثبتوا عباد الله فاثبتوا وأيها اليسر نحن أسلافنا هم الذين نشروا العلم في القرطبة والعندلس وأهل أوروبا كانوا في طغيانهم يعمهون ونشروا الهداية والعلم في جميع العالم والكفار كانوا في جهالاتهم يتيهون واليوم هؤلاء القرطة والخنازير يقولون أن المسلمين لا يعرفون شيئا نحن المسلمين علمناكم كل هذه الأشياء ولكنكم كنتم كالمثل العربي ثم من كلبك يا كل. نحن علمناكم نحن هذبناكم أيها الكفار نحن عدلنا بينكم نحن كنا حاكمين في البوسنا والهرسك والمقزونية والبانية نحن كنا حاكمين في أوروبا نحن كنا حاكمين في التتارستان وكنا ناخذ puede من موسكو قلوا الله, الله اكبر نحن كنا ناخذ الجزية من الكفار كنا نأخذ كان اخواننا التتريون القاذانيون كانوا يأخذون الجزية من موسكو وكان آباؤنا واسلافنا يأخذون الجزية من أوروبا من روما وايطاليا لنا تاريخ طويل وطويل وطويل لن تستطيعوا ان تخ تتخلوا من محامدنا ومآثرنا ومصاغرنا نحن امه محمد لا تنسوا هذا هذا اقول لكم ايها الاخوه إن هذه الأيام أيام أليم أيام الفرح أيام سرور أيام حلاوة أيام سعادة أيام حضور أيام الشفقة والرحمة على الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين ولكن هذه أيام هذه الأيام أيام التكبر والتفاخر والمكابرة والتجبر وأيام أن نضع أقدامنا على رؤوس الكفار أن نضع أقدامنا أقدامنا نضع على عواثق الكفار على عناق الكفار ونبههم بخناجرنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر لن تترك العاداء ما داموا الصائلين علينا لا تعلمون أسيرة النبي لا تعلمون سيرة محمد نحن أمة محمد نحن أبناء محمد نحن أولاد محمد نحن, نحن من منجيل محمد نحن أجيال محمد قول صلى الله عليه وسلم نحن أحفاد محمد ورثة محمد صلى الله عليه وسلم نحن نعرف تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن منكم أيها الطواغيث وأيها الكفار ويا علماء الطواغيث ويا علماء السوء البرلمانيين الديمقراطيين لا تعلموننا السلحة الحديدية لا تعلموننا عفوة لا, لا, لا تذكروننا بالعفوة بعد فتح مكة لا إنها أيام بني قريدة إنها أيام بني قريدة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريدة سبعة مئة وستة نفر بسكين, بسكين وسكاكين صحابته الكرام البررة الله أكبر سنقتلكم إن شاء الله أيها الكفار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد جئتكم بالذفر والله لقد جئتكم بالذفر هذا قول من, من.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 وهو من أولي العزم من الرسل يتمنى أن يكون في أمة محمد وسيكون إن شاء الله وسيأتي عيسى عليه الصلاة والسلام وسيقتلكم أيها النصارى الكذابين يا ابناء الصليب يا ابناء القربة والخنازير يا ابناء التلمود اليهود العدو الحقود الحسود اللدد يا أيها اليهود لعنة الله عليكم سيقتلكم عيسى عليه الصلاة والسلام ومعاه سيفه المهدي رضي الله عنه <تصفيق> يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة الإسلام أفيقي من غفتك ونومك الطويل استيقظي استيقظي من غفلتك وسباتك العميل أمتنا اليوم تهان قرآننا اليوم تداش قرآننا اليوم يحرق قرآننا اليوم يحرق بالنهر يا أمة محمد قرآن الذي نحن نعظمه ونحفرمه يحرق بالنهر اليهود والنصارى يحرقونه بالنار ونحن نسكت ثم أنتم يا علماء الباطل يا علماء الطواغيث يا علماء الشياطين تعلموننا الأدب والأخلاق الإسلامية وتقولون لا تقوموا عجبا لقوم لا يقوم ويلوم من يقوم هذه أيام العيد أيام التكبر وأيام التجبر وأيام الطغيان على الكفار أيام الطغيان والتجبر والتكبر على الجيش الباكستاني الخبيث لعنة الله عليه على الجيش الأمريكي وعلى جيوش الناس قاتلهم الله عنا يؤفكون وعلى جيوش الردة والنفاق والتربص الذين يتربصون بين الدوارع كيف تحلو لنا الحياة كيف تحلو لنا الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم يستهزم والنبي صلى الله عليه وسلم يذب ويستم كيف تحلو لنا الحياة ألا تكونون قنبلة ألا تكونون رشاشا على هؤلاء الأمم الكافرة ألا تقومون قومة رجل واحد ألا تتفقون على كلام واحد وهو أن نقتل الكفار مادام الصائدين واجمين علينا ألا تتفقون على كلمة واحدة وهي إما الشريعة وإما الشهادة أترك النزاع والزدال والاختلاف الفروعي وخلافات القواصم وخلافات الرايات فلان من تهريك طالبان وفلان من تنظيم القاعدة وفلان من حركة اسلامية والباكستان لا أيها الإخوة نحن كلنا إخوة نحن كلنا إخوة راياتنا وإن كان يختلف لونها بيض وسود ولكن كلها مغتوبة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن الأنصار نحن المهاجرون قوموا عباد الله في هذه الأيام أيام العيد عاهد الله تعالى وتعاهد الله تعالى أن تكونوا مجاهدين مقاتلين في سبيل الله والاستشهاديين في سبيل الرحمن فليكن وجوه صواريخنا إلى الكفار في هذه الأيام أيام العيد يجد أن نضلق الصواريخ على الجيش الباكستاني وعلى مراكزهم وعلى فكناتهم لأننا قوم تغور بدينها وهم الكفرة الفجرة لا يستحقون الحياة ليس لهم حق أن يعيشوا في الدنيا إلا إلا مستسلمين ذليلين خاضعين لله رب العالمين ولعباده إخواني قد طلت الكلام على وفي الأخير أذكركم بقول الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابور فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أقتلوا الجيش الباكستاني بلا هوادة ولا مصالحة لا هواء ولا مصالح ولا صلح ولا كلام اقتلوا الجيش الاوروبي والامريكي لا هواء ولا صلح ولا اقتلوا الامريكان ولا تستشيروا اقتلوا جيش الباكستاني وافراد استخباراته ولا تستخير ولا تستشير فإن الأمر قد تم ووعد الله حق بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم اللهم تقبل جميع شهدائنا واجعلنا منهم اللهم لا سحرنا خيرهم وبركاتهم اللهم لا تضلنا بعدهم اللهم لا تفسنا بعدهم اللهم رحماتك يا رحمن يا رحيم على المجاهدين على الأيتام والأرامح والفضراء والمساكين والمسلونين والأسرار اللهم رحمتك على المهاجرين والمهاجرات اللهم رحماتك على الأمصار والأمصاريات الله رحماتك رحماتك على عبادت المسلمين اللهم رحماتك على عبادك المسلمين اللهم رحماتك على عبادك المستضعفين اللهم رحماتك على عبادك المستضعفين ونحن موثنون بوعدك لأنصرنك أيها المظلوم ولو بعد حين والاثر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> اسکول